book 2 78 жена امرأة كبيرة السن امرأة كبيرة السن بيبلا жена امرأة سمينة امرأة سمينة رادوزنالا жена امرأة فضولية امرأة فضولية novo auto seyaratu jadida seyarah jadida brzo auto seyaratu sari'a seyarah udobno auto seyaratu muriha seyarah muriha بلافا هالين ثوب ازرق ثوب ازرق ثوب احمر ثوب احمر ثوب اخضر, ثوب أخضر tašna Šanta sauda. saudaa Šanta sauda. saudaa smedža tašna Šanta tijd bunija Šanta tijd bunija bjela tašna Šanta tijd bijda Šanta Dragi ljudi. Nasun lutafa. Nas lutafa. Kulturni ljudi. Nasun mehabun. Nas mehabun. ljudi. Nasun muhimun. Nas muhemmun драга дьетца محبوبون, أطفال, محبوبون اطفال وقحون اطفال, وقحون أطفال مؤدبون, أطفال مؤدبون